بل هو شاعر فلياتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية نهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا يوحى إليهم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 لَوَرَدَنَا أَن نَّتَخَذَ لَهُ وَلَتَتَخَذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا إِن كُنَّا فَاعِلِينَ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَعُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصْفُونَ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 فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عَمَّا يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي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 وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم على آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقبر كل في فرك يسبحون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 وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُؤًا هَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ أَهَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ هُمْ كَافِرُونَ خُنِقَ قَدْ مِنْ مِن قَوْلِ الْحَمِيدِ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ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 بلتاتهم بعتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها فَلَا يستطيعون ردها ولاهم ينظرون ولقد استهزى أبي رسل من قَبْلِكَ فحق بالذين سخر فحق بالذين سخر منهم ما كانوا به يستهزئون قُلْ مَنْ يَكْلَأُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَانِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ أَمْ لَهُمُ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ وَلَا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أن نالات الأرض ننقصها من طرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولا ان مسدتهم من عذاب ربك ليقولوا يا ويلنا ليقولوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيام فلا تظلم نفس شيئا فلا تظلم نفس شيئا وإي كان مفقار حبة من خرد لنا تينا بها أتينا بها وكفابنا حاسبين ولقد تينا موسى وهارون الفرقان وضياء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 قال لقد كنتم وأنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أمنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن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 قال أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَفْعُلُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضْرُرُكُمْ أُفِلَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ قَالُوا حَرِقُوهُ وَالصُّرُّ أَلِهَتَكُمْ إِن كُنْتُمْ فَاعِلِينَ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم لخسرين ونجيناه ولوطن للأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة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 وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَلَبُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَاهُ سُلَيْمَانَ وَكُلُّنَا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يَسْبَحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ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 وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عدنا رحمة من عدنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذلك فلكل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وَذَنُنُ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنَّنَّ قَدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ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 ويدعونا رغبوا ورهبوا وكانوا لنا خاشعين والتي أحسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وبنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل للينا رادعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه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 فَإِذَا هِيَ شَاهِصَةٌ بِصَارُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَّا غَادِمِينَ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَن تُم لَهَا وَارِدُونَ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 لا يسمعون حسيسها وهم في مشتاه تافسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقّاهم الملائكة هذا يومكم هذا يومكم الذي كنتم توعدون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 فَقُلَا ذَاتُكُمْ عَلَى سَوَائِهِ وَإِنَّ دَرِيْئَ قَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُعْدُونَ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهَرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَإِنَّ دَرِيْئَ لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ لَا حِينٍ قُلْ رَبِّ بِالْحَقِّ